بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ونشور ولاية العلم والإرادة للإمامن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البصطي المجلس السادس والعشرون المجلد الثاني الصفحة تسعمائة وثمانية وثلاثين قال رحمه الله فصل وها هنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر به يتبين لك حقيقة الأمر وهو أن الله لم يخلق شيئا ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالكلية بل لا بد أن يثبته بوجه ما لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه وكذلك أمره به وشرعه إياه هو لما فيه من المصلحة ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقائه. فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى اعظم منها كان ما اجتمرت عليه أولى بالخلق والأمر ويبقي في الأولى ما شاء من الوجه الذي يتضمن المصلحة ويكون هذا من باب تزاحم المصالح والقاعدة فيها شرعا وخلقا تحصيلها واجتماعها بحاسب الإمكان فإن تعذر قدمت المصلحة العظمى وإن الصغرى وإذا تأملت الشريعة والخلق رأيت ذلك ظاهرا وهذا سر قل من تفطن له من الناس فتأمر الأحكام المنسوخة حكما حكما كيف تجد المنسوخ لم يبطل بالكلية بل له بقاء بوجه فمن ذلك نسخ القبلة وبقاء بيت المقدس معظما محترما تشد إليه الرحال ويقصد بالسفر إليه وحط الأوزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات في السفر فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالكلية وإن بطل خصوص استقباله بالصلوات فالقصد إليه ليصلى فيه باق وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصلاة فيه والتوجه إليه قصدا لفضيلته وشرفه له نسبه من التوجه إليه بالاستقبال في الصلوات فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكمل وبقي قصده وشد الرحال إليه والصلاة فيه من شاء للمصلحة فتمت للأمة المحمدية المصلحتان المتعلقتان بهذين البيتين بهذين البيتين وهذا نهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصالح وتكميلها لهم فتأمل هذا الموضع ومن ذلك نسخ التخيير في الصوم بتعيينه، فإن له بقاء وبيان ظاهرة، وهو أن الرجل إذا كان كان إذا أراد أفطر وتصدق فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم، وإن شاء صام ولم يفدي، فحصلت له مصلحة الصوم دون الصدقة، فحتم الصوم على المكلف لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة الفدية، ونُدب إلى الصدقة في شهر رمضان، فإذا صام وتصدق حصلت له المصلحتان معه، وهذا أكمل ما يكون من الصوم، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أجود ما يكون في رمضان، فلم تبطل المصلحة الأولى جملة، بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا، وشورع الجمع بينها وبين الأخرى نذبا واستحبابا، ومن ذلك نسخ ثبات الواحد من المسلمين العشرة من العدو بثباته للاثنين، ولم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه، بل بقي استحبابه وإنزال وجوبه، بل إذا غلب على ظن المسلمين ظفرهم بعدوهم وهم عشرة أمثالهم وجب عليهم الثبات وحرم عليهم الفرار فلم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي بناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل حكمه بالكلية بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والنذب إليه وما علم من تنبيهه واشارته وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجات المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجات الله عند الصلوات والدعاء أولى فكان بعض سلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الأولوية ورايت شيخ الإسلام بن تنبيه يفعله ويتحراه ما أمكنه وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة ومن ذلك نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء بخمس فإنها لم تبطل بالكلية بل أثبت خمسين في الثواب والأجر وجعلت خمسا في العمل والوجوب وقد أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه لا يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون في الأجر فتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابغة فإنه لما اقتضت المصلحة ان تكون خمسين تكميلا للثواب وسوقا لهم بها إلى على المنازل واقتضت أيضا أن تكون خمسا لعجز الأمة وضع فيهم وعدم احتمالهم الخمسين جعلها خمسا من وجه وخمسين من وجه جمعا بين المصالح وتكميلا لها ولو لم تطلع من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة مصالحهم وتحصيلها لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها لكفى بها دارلا على ما وراءها فسبحان من له في كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين فإنها كانت واجبة على من حضره الموت ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان الرسالة والخلف، وهما في مذهب أحمد، فعلى القول الأول بالاستحباب إذا اوصل الأجانب دونهم صحة الوصية ولا شيء للأقارب، وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصوهم بالوصية؟ كما الورثة أن يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوهم بثلثيه. كما الورثة أن يبطلوا ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون ثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على وجهين. وهذا الثاني أقياس وأفقى وسره أن ثلث لما صار مستحقا لهم كان بمنزلة جميع المال في حق الورثه وهم لا يكونون أقوى من الورثة فكما لا سبيل الورثة إلى إبطار الوصية بثلث للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطار الوصية بثلث ثلث للأجانب وتحقيق هذه المسائل والكلام على ما مآخذها له موضع آخر والمقصود هنا أن إجاب الوصية للأقارب وإن نسخ لم يبطل بالكلية بل باقي منه ما هو من المصلحة كما ذكرنا. منه ما لا مصلحة فيه بل المصلحة في خلافه ومن ذلك نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر على المشهور من القولين في ذلك فلم تبطل العدة الأولى جملة ومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت فإنه على أحد القولين لا نسخ فيه لأنه مغين بالموت أو يجعل الله لهن سبيلا وقد جعل الله لهن سبيلا بالحد وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد وهو عقوبة من جنس عقوبة الحبس فلم تبطل العقوبة عنها بالكلية بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة وكانت العقوبة الأولى أصلح في وقتها لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وزنا فأمروا بحبس الزانية أولا ثم لما استوطنت أنفسهم على عقوبتها وخرجوا عن عوائدهم الجاهليه وركنوا إلى التحريم والعقوبة نقلوا إلى أغلظ من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد فكانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم سوها وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت شرعه وأمره وأما ما كان مستصحبا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزو من رفعه بقاء شيء منه لأنه لم يكن مصلحة لهم وإنما أخر عنهم تحليمه إلى وقت. لضرب من المصلحة في تأخير التحريم ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين فعلهم إياه وهذا كتحريم الإبا والمسكر وغير ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها استصحابا لعدم التحريم فإنها لم تكن مصلحة في وقت ولهذا لم يشرعها الله تعالى ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمى نسخا إذ لو كان ذلك نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا وإنما النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موت بالاستصحاب وهذا متفق عليه فصل وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة في إيجاده فإذا اقتضت حكمته إعدامه جملة أعلمه وأحدث بدلا وإذا اقتضت حكمته تبديله وتغييره وتحويله من صورة إلى صورة بدله وغيره وحوله ولم يعدم جملة ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وما جاءت به رسل فيه فإن القرآن والسنة إنما دل على تغيير العالم وتحويله وتبديله لا جعله عدما محضا وأعدامه بالكلية فدل على تبديل الأرض غير الأرض والسماوات على تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحار وإنزال المطر على أجزاء بني آدم المختلطة بالتراب فينبتون كما ينبت النبات وترد تلك الأرواح بعينها إلى تلك الاجساد التي أحيلت ثم انشئت نشأة أخرى وكذلك القبور تبعثر وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كالعين المنفوش وتقيء الأرض يوم القيامة أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة وتمد الأرض وتدن الشمس من رؤوس الناس فهذا هو الذي أخبر به القرآن والسنة ولا سبيل لأحد من الملاحدة الفلاسفه وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاءت به الرسل بحرف واحد وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جاء به وهو أن الله يعدم أجزاء العالم العلوي والسفلي كلها فيجعلها عدما محضا ثم يعيد ذلك العدم وجودا وليت شعري أين في القرآن والسنة أن الله يعدم ذرات العالم وأجزاءه جملة ثم يقلب ذلك العدم وجودا وهذا هو المعاد الذي أنكرته الفلاسفة ورمته بأنواع الاعتراضات ولزوم الالزامات واحتاج المتكلمون إلى تعسف الجواب وتقريره بأنواع من المكابرات وأما المعاد الذي أخبرت به الرسل فبريء من ذلك كله مصون عنه لا مطمع للعقل في الاعتراض عليه ولا يقدح فيه شبهة واحدة وقد أخبر سبحانه أنه يحيي العظام بعدما صارت رميما وأنه قد علم ما تنقص الأرض من لحوم بني آدم وعظامهم فيرد ذلك إليهم عند النشأة الثانية وأنه ينشئ تلك الأجساد بعينها بعدما بليت نشأة أخرى ويرد إليها تلك الارواح فلم يدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتى تصير عدما محضا، ثم يخلقها خلقا جديدا ولا دل على أنه يفني الأرض والسماوات ويعدمها عدما صرفا ثم يجدد وجودهما وإنما دلت النصوص على تبديلهما وتغييرهما من حال إلى حال فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع من العالم ولكن خفيت النصوص وفهم منها خلاف مرادها وانضف إلى ذلك تسليط الآراء عليها واتباع ما تغضبه فتضاعف البلاء وعظم الجهل واشتدت المحنة وتفاقم الحاطمة وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه فليس للعبد أنفع من سمع ما جاء به الرسول وعقل معناه وأما من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فلنرجع إلى الكلام على الدليل المذكور وهو أن الحسن أو القبح لو كان ذاتيا لم اختلف إلى آخره فنقول قد بينا أن اختلافه بحسب الأزملة والأمكنات والأحوال والشروط لا يخرجه عن كونه ذاتيا أفاني؟ أنه ليس المعنى من كونه ذاتيا إلا أنه ناشئ من الفعل فالفعل من وهذا لا يوجب اختلافه بدليل ما ذكرنا من الصور الثالث أنه يجوز اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين فتقتضي التبريد مثلا في محل معين بشرط معين والتسخين في محل آخر بشرط آخر والجسم في حيزه يقتضي السكون فإذا خرج عن حيزه اقتضى الحركة واللحم يقتضي الصحة بشرط سلامه البدن من الحمى والمرض الممتنع منه الاغتذاء ويقتضي المرض بشرط كون الجسم محموما ونحوه ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى فإن قيل محل النزاع أن الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الحسن والقبح والشرطان متنافيان يمتنع أن يكون كل واحد منهما وصفا لازم لأن اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه قيل معنى كونه يقتضي الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر فإذا عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع اقتضاءه زال الأمر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شاطه أو لوجود مانعه وهذا واضح جدا الثالث أن قولكم يحسن الكاذب إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم فهذا فيه طريقان أحدهما لا نسلم أنه يحسن الكذب فاضلا عن أن يجب بل لا يقول الكذب إلا قبيحا وأما الذي يحسن فالتعريض والتورية كما وردت به السنة النبوية كما عرض إبراهيم للملك الظالم بقوله هذه أختي لزوجته وكما قال إني سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من شركهم أو سيسقم يوما ما وكما فعل في قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا ينطقون فإن الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط والشرط متصل بهما ومع هذا فسماها ثلاث كذبات وامتنع بها من مقام الشفاعة فكيف تصح دعواكم أن الكذب يجب إذا تضمن عصمه مسلم مع ذلك؟ فإن قيل كيف سماها إبراهيم كذبات وهي تولية وتعريض صحيح؟ قيل لا يلزمنا جواب هذا السؤال إذ الغرض إبطال استدلالكم وقد حصل فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة ولم أجد في هذا المقام للناس جوابا شافيا يسكن القلب إليه، وهذا السؤال لا يختص به طائفة معينة، بل هو وارد عليكم بعينه، وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه، فنقول الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته، ونسبة إلى السميع وإفهام المتكلم إياه مضمونه، فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع. وقصد إفهام المخاطب إياه صدق بالنسبتين فإن المتكلم إن قصد الواقع وقصد إفهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وإن قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك إفهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثا لا هو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معه وإن قصد معنى مطابقا صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وإفهامه خلاف ما قصده فهو صدق بالنسبة إلى قصده كاذب بالنسبة إلى إفهامه ومن هذا الباب التورية والمعارض وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل اسم الكذب مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا صدقا فتأمل هذا الموضع الذي أشكل على الناس وقد ظهر بهذا أن الكاذب لا يكون قط إلا قبيحا وأن الذي يحسن ويجب إنما هو التورية وهي صدق، وقد يطلق عليه الكاذب بالنسبة إلى الإفهام لا إلى الغاية الطريق الثاني أن تخلف القبح عن الكاذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راجحة على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحا لذاته وتقريره ما تقدم وقد تقدم أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولها، وهي ناشئة من ذوات هذه المحرمات، والتخلف التحديم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها، فهكذا الكاذب المتضمن نجاة نبي أو مسلم. الوجه الرابع قوله لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صدق من قارل من غدا وكذبه إلى آخره جوابه أنه متى يجتمع النقيضان إذا كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة أو إذا كان باعتبارين من جهتين أو اعم من ذلك فإن عليتم الأول فمسلم ولكن لا نسلم الملازمه فإنه لا يلزم من اجتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة أن يكون لجهة واحدة واعتبار واحد فإن اجتماع الحسن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين وهذا ليس بممتنع فإنه إذا كان كذبا كان قبيحا بالنظر إلى ذاته وحسنا بالنظر إلى تضمنه صدق الخبر الأول ونظيره أن يقول والله لا اشربن الخمر غدا أو والله لا اسرقن هذا الثوب غدا ونحوه وإن عليتم الثاني فهو حق ولكن لا نسلم انتفاء اللازم وان عليتم من منعنا الملازمة أيضا على التقدير الاول وانتفاء اللازم على التقدير الثاني وهذا واضح جدا الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن اذا كان حدا أو قصاصا وقبيح في غيره فلو كان ذاتيا لجتمع النقيضان كلام في غاية الفساد فإن القتل والضرب واحد من نوع فالقبيح منهما كان ظلما وعدوانا والحسن منهما كان جزاء على إساءة إما حدا وإما قصاصا فلم يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين ونضيد هذا السجود فإنه في غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعا للواحد المعبود وفي غاية القبح إذا كان لغيره ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعين إذا كان حدا أو قصاصا فإنه يكون حسنا قبيحا لم يكن ذلك محالا لأنه باعتبارين فهو حسن لما تضمنه من الزجر والنكال وعقوبة المستحقه وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب فهو قبيح له حسن في نفسه وهذا كما أنه مكروه مبغوض له وهو محبوب مرضي لفاعله والآمر به فأي محال في هذا فظهر أن هذا الدليل فاسد والله أعلم فصل فهذه أخوى أدلة النفاة باحترافهم بضعف ما سواها فلا حالة بناء إلى ذكرها وبيان فسادها فقد تبين الصح لذي عيدين عليك المسألة رافلة في حلل أدلتها الصحيحة وبراهينها المستقيمة ولا تغض طرف بصيرتك عن هذه المسألة فإن شأنها عظيم وخطبها جسيم وقد احتج بعضهم بدليل أفزد من هذا كله فقالوا لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته لم يكن الباري تعالى مختارا في الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار وتقرير هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أولا وبيان انتفاء اللازم ثانيا أما المقام الأول وهو بيان الملازمة أن الفعل لو حصل لذاته أو لصفته لكان راجحا على القبح في كونه متعلقا للوجوب أو الندم ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راجحا على الحسن في كونه متعلقا للتحريم أو الكرهة فحينئذ إما أن يتعلق الحكم بالراجح له أو المرجوح المقتضل لضده والثاني باطل قطعا لاستلزامه ترجح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فتعين الأول ضرورة فإذا كان تعلق الحكم بالراجح لازما ضرورة لم يكن الباري مختارا في حكمه فتأمل هذه الشبهة ما أفسدها وابين بطلانها والعجب ممن يرضى لنفسه أن يحتج بمثلها وحسبك فسادا لحجه مضمونها أن الله تعالى لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره ويحرم السجود للصنم وتعظيمه لحسن هذا وقبح هذا بل مع استوائهما تفريقاً بين المتماثلين فأي برهان أوضح من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة؟ الثاني أن يقال هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترجيح بغير مرجح إذ لو ترجح الفعل منها بمرجح لازم عدم الاختيار بغير ما ذكرتم إذ الحكم بالمرجح لازم فإن قيل لا يلزم الاضطرار وترك الاختيار لأن المرجح هو الإرادة والاختيار قيل فهل قنعتم بهذا الجواب منا وقلتم إذا كان اختياره تعالى متعلقا بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعه وتحريمه له لما فيه من المفسدة الداعية إلى تحريمه والمنع منه فكان الحكم بالراجح في الموضعين متعلقا باختياره تعالى وإرادته فإنه الحكيم في خلقه وأمره فإذا علم في الفعل مصلحة راجحة شرعه وأحبه وفرض وإذا علم فيه مفسرة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا في شرعه وكذلك في خلقه لم يفعل شيئا إلا ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة واجتماله على المصلحة والحكمة التي فعله لأجلها لا ينافي اختياره بل لا يتعلق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة وكذلك تركه لما فيه من خلاف حكمته فلا يلزم من تعلق الحكم بالراجح أن لا يكون الحكم اختياريا فإن المختار الذي هو أحكم الحاكمين لا يختار إلا ما يكون على وفق الحكمة والمصلحة الثالث أن قوله اذا لزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مختارا تلبيس فإنه انما تعلق بالراجح باختياره وإرادته واختياره وإرادته اقترضت ta علقه بالراجح على وجه اللزوم فكيف لا يكون مختاراً واختياره استلزم تعلق الحكم بالراجح الرابع أن تعلق حكمه تعالى بالفعل المأمور به أو المنهي عنه إما أن يكون جائز الوجود والعدم أو راجح الوجود أو راجح العدم فإن كان جائز الطرفين لم يترجح أحدهما إلا بمراجح وإن كان راجحاً فالتعلق لازم لأن الحكم يمتنع ثبوته مع المساواه ومع المرجوحية أما الأول فلاستلزامه الترجيح بلا مرجح وأما الثاني فلاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فلا يثبت إلا مع المرجح التام وحينئذ فيلزم عدم الاختيار وما تجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهاتكم التي استدللتم بها الخامس أن هذه شبهة الفاسدة مستلزمة لأحد الأمرين ولابد إما الترجيح بلا مرجح وإما أن لا يكون الباري تعالى مختارا كما قررتم وكلاهما باطل السادس أنها تقضي أن لا يكون في الوجود قادر مختار إلا من يرجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وأما من رجح أحد الجائزين بمرجح فلا يكون مختارا وهذا من أبطل الباطل بل القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجح وهو معلوم بالضرورة واحتج النفاة أيضا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ووجه الاهتجاج بالآية أنه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثه الرسل فلو كان حسن الفعل وقبحه ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القبيح وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا للواجب لأن قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا عندكم وحسنه عقلا يقتضي وجوبه عقلا فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم والقرآن نص صريح أن الله لا يعذب بدون بعثة الرسل فهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما ولا ريب أن الآية حجة على تناقض المثبتين إذا اثبتوا التعذيب قبل البعثة فيلزم تناقضهم وابطال جمعهم بين هذين الحكمين إثبات الحسن والقبح عقلا وإثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة وليس إبطال القول بمجموع الأمرين موجبا لإبطال كل واحد منهما فلعل الباطل هو قولهم بجواز التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتعين لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل أيضا فإن الله سبحانه إنما أقام حجة على العباد برسله قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهذا صريح بأن الحجة إنما قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله حجة وهذا يدل على أنه لا يعذبهم قبل مجيء الرسل إليهم لأن الحجة حينئذ لم تغم عليهم فالصواب في هذه المسألة إثبات الحسن والقبح عقلا ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين وأما المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا الحسن والقبح العقلي يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن ولا يلزم من استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه قالوا ولا يرد هذا علينا حيث نمنع العفو بعد البعثة إذا أوعد الرب على الفعل لأن العذاب قد صار واجبا بخبره ومستحقا بارتكاب القبيح وهو سبحانه لم يحصل منه إعاد قبل البعثة فلا يقبح العفو لأنه لا يستلزم خلفا في الخبر وإنما غايته ترك حق له قد واجب قبل البعثة وهذا حسن والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله له شرطا وهو بعثة الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو انتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه يزول كل إشكال في المسألة وينقشع غيمها ويسفر صبحها الله الموافق للصواب واحتج بعضهم أيضا بأن قال لو كان الفعل حسنا لذاته لم تنع من الشارع نسخه قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنه منه لأنه إذا كان حسنا لذاته فهو منشأ للمصلحة الراجحة فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة؟ وأجاب المعتزلة عن هذا بالتزامه ومنع النسخ قبل وقت الفعل ونزعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل ثم انقسموا قسمين فنفات التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم ومنثبت التحسين والتقبيح أجاب عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لا إيقاع الفعل في الخارج فإذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه وتهيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المراده منه لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه وهذا كأمر إبراهيم الخليل بذبح ولده فإن المصلحة فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله فلما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسألة وبه تتبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه وأن له في ذلك كله ابن الحكم البالقة ما تشهد له بأنه أحكام الحاكمين وأنه لطيف الخبير الذي بهرت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين ومما احتج به النفاة أيضا أنه لو حسن الفعل أو خبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد وتقرير هذه الحجة أن حسن الفعل وقبحه لا يجوز أن يكون لغير نفس الطلب بل لا معنى لحسنه إلا كونه مطلوبا للشارعي ايجاده ولا لقبحه الا كونه مطلوبا له إعدامه، لأنه لو حسن وقبح لمعنى غير الطلب الشرعي، لم يكن الطلب متعلقا بالمطلوب لنفسه، بل كان التعلق لأجل ذلك المعنى، فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد على الفعل، وهذا باطل، لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل، والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا على حصولهما فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أو لا فإن قلتم الطلب وإن لم يتوقف إلا على الفعل المطلوب والفاعل المطلوب منه لكن تعلقه بالفعل متوقف على جهة الحسن والقبح المغتظ لتعلق الطلب به قلنا الطلب قديم والجهة الموجبة للحسن والقبح حادثة ولا يصح توقف القديم على الحادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي فلا يجوز أن يكون معللا بأمر زائد على الفعل إذ لو كان تعلقه به معللا لم يكن ذاتيا وهذا وجه تقرير هذه الشبهة وإن كان كثير من شراح المختصر لم يفهم تقريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه آخر لا يفيد شيئا وبعد فهي شبهه فاسده من وجوه أحدها أن يقال ما تعنون بأن تعلق الطلب بالفعل ذاتي الله أتعنون به أن التعلق مقوم لما الطلب وأن تقوم الماهيه به كتقومها بجنسها وفصلها أم تعنون به أنه لا تعقل ما الطلب إلا بالتعلق المذكور أم امرا اخر فإن عنيتم الأول والتعلق نسبة إضافية وهي عدمية عندكم لا وجود لها في الاعيان فكيف تكون النسبة العدمية مقومه للماهية الوجودية؟ وأنتم تقولون إنه ليس لمتعلق الطلب من الطلب صفة ثبوتية لأن هذا هو الكلام النفسي وليس لمتعلق القول فيه صفة ثبوتية وإن عنيتم الثانية فلا يلزم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل؟ يكون ذلك لاعتبار شرطا في الطلب وإن عليتم أمرا ثالثا بد من بيانه وعلى تقدير بيانه فإنه لا ينافي توقف التعلق على الشرط المذكور الثاني أن غاية ما قررتموه أن التعلق ذاتي للطلب والذاتي لا يعلل كما دعيتموه في المنطق دعوة مجردة ولم تقرروه ولم تبينوا ما معنى كونه غير معلل حتى ظن بعض المقلدين المنطقيين أن معناه ثبوتية الذات لنفسه بغير واسطة وهذا في غاية الفساد لا يقوله من يدري ما يقول وإنما معناه أنه لا تحتاج الذات في اتصافها به إلى علة مغيرة لعلة وجودها بل علة وجودها هو علة الذاتي فهذا معنى كونه غير معلل بعلة خارجية عن علة الذات بل علة الذات علته وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك والمقصود أن كون التعلق ذاتيا للطلب فلا يعلل بغير علة الطلب لا ينافي توقفه على شرط فهب أن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق فمن مانع أن تكون شرطا له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطا بكونه على الجهة المذكورة فإذا انتفت تلك الجهات انتفت تعلق لانتفاء شرطه وهذا مما لم يتعرض لمطاله اصلا ولا سبيل لكم إلى إبطاله الثالث أن قولكم الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة للفعل ولا يصح توقف القديم على الحادث كلام في غاية البطلان فإن الفعل المطلوب حادث والطلب متوقف عليه إذ لا تتصور ماهيه الطلب بدون المطلوب فما كان جوابكم عن توقف الطلب على الفعل الحادث فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل الحادثة على جهة الفعل الحادثة فإن جهته لا تزيد عليه بل هي صفة من صفاته فإن قلتم التوقف ها هنا إنما هو لتعلق الطلب بالمطلوب لا لنفس الطلب ولا محذور في توقف التعلق لأنه حادث قلنا فهل لا قنعتم بهذا الجواب في صفة الفعل وقلتم التوقف على الجهة المذكورة هو محذور توقف التعلق لا توقف نفس الطلب فنسبة التعلق إلى جهة الفعل كنسبته إلى ذاته، ونسبة الطلب إلى الجهة كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء، فنسبة القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآخر، ونسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسبه تعلقه بالآخر، فتبين فساد الدليل المذكور، وحسبك بمذهب فسادا استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب، وأنه ليس بقبيح، واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين، وأنه لا يقبح منه، واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل، وأنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثليث، ولا عبادة الأصلام، ولا مسبة المعبود، ولا شيء من أنواع الكفر، ولا السعي في الأرض بالفساد، ولا تقبيح شيء من قبائه اصلا وقد التزم نفاد ذلك، وقالوا إن هذه الأشياء لم تقبح عقلا وإنما جهة قبحيها السمع فقط وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجود والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم بوجه ما وإنما التفريق بشرع بين متماثلين من كل وجه وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا في العلم بمطلاله وأنه لا يتكلف رده ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحكوه عن أبي حنيفة نصا واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه ولا يمكن أن ينقل عنه حرف واحد موافق للنفاة واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير وبالغ في إثباته وبنى كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء وكذلك الإمام سعد بن علي الزنجاني بالغ في إنكاره على أبو الحسن الأشعري القول بنفي التحصيل والتقبيح وأنه لم يسبق له أحد وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحليمي وخلائق لا يحصون وكل من تكلم في عيلة الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط وعلى تصحيح الكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لها مناسبة فيها فيجعل الأول ضابطا للحكم دون الثاني الا على إثبات هذا الأصل فلو تساوت الأوصاف في أنفسها لن سد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعاة الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها فصل وإذ قد انتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع وهو بحرها ومعظمها فلنذكر سرها وغايتها واصولها التي اثبتت عليها فبذلك تتم الفائده فان كثيرا من الاصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها واصلها الذي اثبتت عليه وللمساله ثلاثه اصول هي اساسها الاصل الاول هل افعال الرب تعالى واوامضه معلله بالحكم والغايات وهذه من اجل مسائل التوحيد المتعلقه بالخلق والامر بالشرع والقدر الأصل الثاني أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه قيام الصفه به يرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم الأصل الثالث هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي طاعه كان او معصيه وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعه كان او معصيه ام هو يحب الافعال الحسنه التي هي منشا المصالح وان لم يشا تكوينها وايجادها لان في مشيئته لايجادها فواد حكمه اخرى هي احب اليه منها ويبغض الافعال القبيحه التي هي منشا المفاسده ويمنعها ويمقط أهلها وان شاء تكوينها وايجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها فهذه الأصول ثلاثة عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع وقد اختلف الناس فيها قديما وحديثا إلى اليوم فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه، وإنما هي لام العاقبة، كما لا يدخل في أفعاله باء السببية، وإنما هي باء المصاحبة، ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين، كما هو أحد القولين للأشعري، وقول كثير من أئمة أصحابه، وأحد القولين لأبي المعالي، والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعليل بالحكم والمصالح، ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه فهما طرفان قيض فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغضة لقبيحها وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط وأما قبيحها فليس مرادا لله بوجه وأما الجبرية فعندهم أنه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة فما شاءه فقد أحبه ورضيه وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين فيثبتون الأصول الثلاثة فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره ويجعلونها عائلة إليه حكما ومستقا له اسمها فالمعاصي كلها ممقودة مكرهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب فما لم يوجد من انواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته وما وجد منها تعلقت به مشيئته دون محبته وما لم يوجد من الطاعات المغدورة تعلق بها محبته دون مشيئته وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقظ له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم بل لا بد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها ولهذا لما رأى القدرية الجبرية أنهم لو سلموا للمعتزلة شيئا من هذا تسلطوا عليهم به سدوا على أنفسهم الباب بالكلية وانكروها جملة فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة ولما أنكر المعتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم ولما سلك اهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم وأنت إذا تأملت حلل الطائفتين وما ألزمته كل منهما للاخرى علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم والحمد لله رب العالمين هذه من يشاء إلى صراط مستقيم